وَلَقَدْ làôi پن کو ل ومن كَانَ في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وَأَضَلُّ سَبِيلًا سیل ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضع فالحياة وضع فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا i والباطل كان زهورا فربكم أعلموا بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروم ولئن شئنا لنذهب النذر الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي One of you. لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفر اون ل تو أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت يا حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ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 ن ویب قبی رسی رس ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إ كُنَّ ععظَمَ وَرفَتَد آئِن النَّ نَ مَبَسونَ